فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نعم فماذا قال الإمام قال الإمام إن معنى العذاب الجلد ويعني بالمحصنات هاهنا الابكار الحرائر لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبعض أي لا ينقسم وإنما قيل للبكر محصنة وان لم تكن متزوجة لأن الإحصان يكون بها وقيل المحصنات المتزوجات لأن عليها الضرب والرجم في الحديث ولأن الرجم لا يتبعد فصار عليهن نصف الضرب وسبب نقصان ضربهن أنهن أضعف من الحرائر ويقال إنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر وقيل لأن العقوبة تجب على قدر النعمة ثم أورد الإمام قول الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين صدق الله العظيم فلما كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد وكذلك الإماء لما كانت نعمتهن أقل فعقوبتهن أقل فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي سبحان الله والحمد لله والآن يا اخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس ونتناول المسألة العشرين أجمع العلماء على أن بيع الامه الزانية ليس بواجب لازم على ربها وإن اختاروا له ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إذا زنت امه أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر أخرجه مسلم عن أبي هريرة وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة منهم داود وغيره لقوله عليه السلام فليبعها وقوله ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحب فإذا باعها عرف بزناها لانه عيب فلا يحل ان يكتم فان قيل اذا كان مقصود الحديث ابعاد الزانيه ووجب على بائعها التعريف بزناها فلا ينبغي لاحد ان يشتريها لانها مما قد امرنا بابعادها فالجواب انها مال ولا تضاع للنهي عن اضاعه المال ولا تسيب لأن ذلك إغراء لها بالزنا وتمكين منه ولا تحبس دائما فإن فيه تعطيل منفعتها على سيدها فلم يبق إلا بيعها ولعل السيد الثاني يعفها بالوط أو يبالغ في التحرز فيمنعها من ذلك وعلى الجملة فعند تبدل الملاك تختلف عليها الأحوال والله اعلم سبحان الله الحمد لله والله اكبر المساله والعشرون قوله تعالى وان تصبروا خير لكم اي الصبر على العزبه خير من نكاح الأمة لانه يفضي الى ارقاق الولد والغض من النفس والصبر على مكارم الاخلاق اولى من البذاله وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أيما حر تزوج بأما فقد أرق نصفه يعني يصير ولده رقيقا فالصبر عن ذلك أفضل لكي لا يرق الولد وقال سعيد بن جبير ما نكاح الامه من الزنا إلا قريب قال تعالى وان تصبروا خير لكم أي عن نكاح الإمام وفي سنن ابن ماجة عن الضحاك ابن مزاحم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر ورواه أبو إسحاق الثعلبي من حديث يونس بن مرداس وكان خادما لأنس وزاد فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت أو قال فساد البيت والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم أي ليبين لكم أمر دينكم ومصالح أمركم وما يحل لكم وما يحرم عليكم وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله تعالى ومنه قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال بعد هذا يريد الله أن يخفف عنكم وقال عز وجل في سورة الشورى وأمرت لأعدل بينكم وقال في سورة الأنعام وأمرنا لنسلم لرب العالمين وقال في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وقال في سورة التوبة يريدون ان يطفئوا نور الله صدق الله العظيم في كل ما قاله قال الشعر أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي يريد أن أنسى قال النحاس وخطا الزجاج هذا القول وقال لو كانت اللام بمعنى أن لدخلت عليها لام أخرى كما تقول جئت كي تكرمني ثم تقول جئت لكي تكرمني وقال الشاعر أردت لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود وقيل التقدير إرادته ليبين لكم قال النحاس وزاد الأمر على هذا حتى سماها بعض القراء لام أن وقيل المعنى يريد الله هذا من أجل أن يبين لكم وقوله تعالى ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي من أهل الحق وقيل معنا ويهديكم يبين لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحق وأهل الباطل وقال بعض أهل النظر في هذا دليل على أن كل ما حرم الله قبل هذه الآية علينا فقد حرم على من كان قبلنا وقال النحاس وهذا غلط لأنه يكون المعنى ويبين لكم أمر من كان قبلكم ممن كان يجتنب ما نهي عنه وقد يكون ويبين لكم كما بين لمن كان قبلكم من الأنبياء فلا يوم به إلى هذا بعينه ويقال إن قوله تعالى يريد الله ابتداء القصة أي يريد الله أن يبين لكم كيفية طاعته وقوله تعالى ويهديكم أي يعرفكم وقوله سنن الذين من قبلكم أي أنهم لما تركوا أمري كيف عاقبتهم وأنتم إذا فعلتم ذلك لا أعاقبكم ولكنني أتوب عليكم وقوله تعالى والله عليم أي بمن تاب حكيم أي بقبول التوبة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 قوله تعالى والله يريد ان يتوب عليكم اي يريد توبتكم اي يقبلها فيتجاوز عن ذنوبكم ويريد التخفيف عنكم قيل هذا في جميع احكام الشرع وهو الصحيح وقيل المراد بالتخفيف نكاح الامه اي لما علمنا ضعفكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الهمامة قاله مجاهد وابن زيد وطاووس قال طاووس ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء واختلف في تعيين المتبعين للشهوات. فقال مجاهد هم الزنا وقال السدي هم اليهود والنصارى وقالت فرقة هم اليهود خاصة لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الاب وقال ابن زيد ذلك على العموم وهو الأصح والميل العدول عن طريق الاستواء فمن كان عليها أحب أن يكون أمثاله عليها حتى لا تلحقه معرة وقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا أي أن هواه يستميله وشهوته وغضبته يستخفانه وهذا اشد الضعف فاحتاج الى التخفيف وقال طاووس ذلك في امر النساء خاصه وروع ابن عباس انه قرأ وخلق الانسان ضعيفا أي وخلق الله الانسان ضعيفا اي لا يصبر عن النساء اللهم اجعلنا من اهل الصبر فانت الاعلم بحالنا والموفق لما تحب وترضى سبحان عم. الله الحمد لله ولا, ولا اله الا الله والله اكبر في حديث الامام اليوم شرح قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا فقال ان معناه ان هواه يستميله وان شهوته وغضبه يستخفانه وهذا اشد الضعف فاحتاج الى التخفيف نعم ذلك أن الله تعالى يعلم أن الإنسان لم يخلق ملكا مطهرا ولا بشرا معصوما وإنما هو إنسان تتنازعه قوى الخير والشر وتتغلب عليه طبيعته الروحية أحيانا فتسم وترتفع وأحيانا أخرى تتغلب عليه شهوات الجسد فترده إلى الأرض والآن انتهى وقتنا يا ولدي